اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر السعة إذا وسِد الأمر إلى غير أهلي فنتظر الساع إذا وسِد الأمر إلى غير لي فنتظر السعة